غنمون كانوا سكون واتبعون لغنمون والحق معايا وانت من مراتي والحق معايا من ولا خيب What <laughs> the right. L.A. This. <laughs>